بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت فإذا النجوم كدرت فإذا الجبال سيرت فإذا العشار عطلت فإذا الوحوش حشرت فإذا البحار سجرت فإذا النشوس زوجت فإذا الموعودة سئلت بأي ذنب قتلت فإذا الصفف نشرت فإذا السماء كشقت فإذا الجحيم سعرت فإذا الجنة أسلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجبار الكنس والليل إذا عسعس عس والصبح إذا تنفس إنه لقول رَسُولٍ كريم ذي قُوَّةٍ عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم